قال مالك والأمر الذي لاختلاف لا فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قسرت من أجل السفر هذه القضية انتهينا من الصعود من منا من أدركها أدرك السنة بتمامها ومن فاته بدون تقصير منه فلا دم عليه ولا شيء وصلنا الى, المز... الى عرف. يقول مالك رحمه الله لا يجهر الامام بالقراءة في الصلاة هذه القضية يعقد لها بعض العلماء باب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين وخطب خطبتين واذا كانت ركعتان واليوم يوم جمعه وخطبتان جاءت شكليه ايش صلاه الجمعه يقول الخرشي ان الرشيد حيوان الرشيد لما جاء الى المدينه كان معه ابو يوسف فجمع بين مالك وابي يوسف فأبو يوسف قال لمالك لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه يوم عرفه فقال مالك لا انه صلى الظهر ولن نصلي الجمعه وليس على مسافر جمعه ولا عيد فقال ابو يوسف الم يخطب خطبتين الم نصلي ركعتين قال بلى ولكن هل جهر بالقراءه ام اسر بها قال أسر بها قال إذا الجمعة سنتها الجهر إذا صلى ركعتين هي الظهر قصرا فاقتنع أبو يوسف بذلك والذي يهمنا في هذا أنه لا جمعة في عرفات لإمام الحاج ولا للحجاج لأن الإمام إذا لم يكن له أن يصلي جمعة فهل لعامة الناس ولأفرادهم يصلون من الذي يأدن لهم الجمعة تحتاج إلى إذن الإمام على مشهور الأقوال إذا من هنا قال مالك لا يجهر الإمام بالقراءة في صلاته الظهر وإن صلاها ركعتين وإن خطب لها وأشرنا بأن هذه الخطبة إحدى خطب ثلاث قبلها واحدة يوم سبع من ذي الحج يبين لهم أحكام مبيتهم بمنا قبل الوقوف وأحكام الوقوف وآدابه والنزول إلى المزدلف وهذه الخطبة الثانية يبين لهم أحكام الوقوف أيضا ويبين لهم المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير وما بقي عليه من أحكامهم والخطبة الثالثة في أول أيام التشريق التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيات قضايا الإسلام بكاملها التي أشرنا إليها بالأمس وهنا كيف تكون الخطبة يقول الفقهاء إن الخطبة التي ليست معها صلاة تكون خطبة واحدة اي لا يدلس فيها كخطبة يوم سبع وخطبة يوم واحد في أيام التشريق أما الخطبة التي معها صلاة وهي الخطبة في عرفات فإن الإمام يدلس في وسطها ثم مما استدل به المالكية أيضا أن الأذان لم يكن قبل الخطبه ولكنه بعدها ومن هنا متى يبدأ المؤذن بالأذان فبعض المالكيه يقول حينما يفرغ من الخطبه في القسم الأول ويدلس يبدأ المؤذن بالأذان ويقوم الإمام ويكمل الخطبة فيتم الإمام خطبته ويكمل المؤذن اذانه ويقيم الصلاة والإمام على المنبر فينزل فيصلي ورد بعض الملكية ذلك جل حاجة إلى هذا بعد أن يكمل الإمام خطبته يؤذن المؤذن كلها ترتيبات في وضع الأذان مع الخطبة والمتفق عليه أن الأذان يقع بعد الخطبة والخطبة لا تكون بعد الأذان إذن الخطبة ليست للصلاة ولكنها للحج ولهذا لم يكن بين الخطبة والصلاة ارتباط إلا الزمن فقط نعم قال أنه يخطب الناس يوم عرفه وأن الصلاة يوم عرفة فإنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من قطر يقول مالك رحمه الله في هذه النقطة وليست جمعه ولكنها ظهر قصرت من أجل هذا نص من مالك من أجل السفر هذا النص من مالك يرد على بعض من ينقل عن مالك بأن السفر من أجل النسك القصر من أجل النسك لا ولذا يعقد بعض الفقهاء هل قصر الصلاة في عرفه والمزدلفة ومنى من أجل النسك أو من أجل السفر فمالك ينص بصريح العبارة في هذا الموطن إلا أنها ظهر قصرت من أجل السفر لا من أجل النسك إذن القصر في هذه المواطن عند مالك من أجل إيش السفر هناك من يرى ان القصر من اجل النسك وموجب ذلك هو المسافة وقصر اهل مكة وقصر اهل منا في عرفات بينما لا توجد مسافة القصر من مكة الى منا ولا من منا الى عرفات ولا من عرفات الى منا وهكذا وجاءوا باقوال كثيرة في هذه القضية وإذا تركنا جانب الحج وجئنا إلى جانب قصر الصلاة في قضية عامة نعلم جميعا أن قصر الصلاة في السفر بإجماع المسلمين وقد يكون القصر واجبا عند أبي حنيفة رحمه الله وإن خالف في الجمع يقول الجمع من أدل النسك أما القصر فهو واجب في كل سفر لكن يشترط أن يكون سفر طاعة. تلك اشتراطات جانبية. فالقصر من حيث هو جائز باجماع المسلمين. وحكمه الوجوب أو الندب. يختلفون في ذلك. وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري. وتكلم والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في هذه القضية بلا لا مزيد عليه. من اراد التوضيح والتفصيل حرفيا فليرجع الى هذين المصدرين وجملة القول هل الافضل القصر او الافضل الاتمام اذا جئنا الى القضية من حيث هي جواز القصر هناك حديث عمر رضي الله تعالى عنه يبين قضية عامة في هذه المسألة الاصل في مشروعية القصر فليس عليكم جناح ايه اذا غربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ايه ان يفتنكم الذين كف ان خفتم ان يفتنكم لا جناح عليكم في القصر يقول عمر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فسأل الايه تقول ان خفتم ونحن في امن فعلى ما قصر الصلاة والسؤال الثاني لقد رملنا في العمرة في عمرة القضية ونحن نخاف من أهل مكة ونحن الآن في أمن ومكة فتحت في السنة الثامنة وحجة الوداع في السنة العاشرة فليس هناك خوف فقال صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته في هذا الأثر صدقه تصدق الله بها عليكم يقول المجيزون بأن الص... هذه صدقة وليست واجبة ويقول الآخرون الموجبون يقول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة وهذا أمر بقبولها ثم جاء الكلام في هذه القضية كالكلام في الصوم في السفر يصوم أو يفطر ما هو الأفضل وإذا كانت المسألة في الأفضلية خرجنا عن هذا الموضوع لكن يهمنا أن القصر في السفر مشروع بإجماع وبقي عندهم نزاع في قضية جزئية وهي في كم تقصر الصلاة وبهذا بوب البخاري رحمه الله في كم تقصر الصلاة وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة يوم وليلة ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي، وهذا ترجيح للبخاري فيما تقصر فيه الصلاة في مسيرة يوم وليلة وساق البخاري في الباب بأنه قضية سافر المرأة ثلاثة أيام بلياليها قضية سافر المرأة يوم وليلة قضية المسح على الخفين في السفر ثلاثا وفي الحضر يوما وليلة وكل ذلك ناقشها والدنا في الأضواء وقال كلها في موضوع مستقل عن قصر الصلاة وانتهى الى امر وهو كل ما يسمى سفرا من حيث هو يحتاج الى زاد وراحلة فهو سفر اللغة ويقول رحمه الله الامر كأنه اختلاف في تحقيق مناط اي ما هو السفر حقيقة؟ فكل ما صدق عليه مسمى السفر جاز فيه القصر وجاز فيه الفطر ولكن إذا جئنا إلى النصوص العملية وإلى تفسير حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا قصر في أقل من أربعة برد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل سئل أيقصر من مكة إلى عرفات قال لا ولكن من مكة الى عسان من مكة الى جدة من مكة الى الطائف وقوله الى عرفت لا انما يريد المسافة ذهابا فقط بخلاف قضية الحج وقد اخطا فيها الكثيرون لانهم يعتبرون المسافة بالذهاب فقط لانها القضية المعتبرة في جميع الاسفار ولكن الحج له قضية مستقلة نبه عليها الباجي في شرح موطأ وقال إن السفر لعرفات أو إن الخروج لعرفات لا يعتبر فيه الذهاب فقط لأن العودة من عرفات إلى مكة أمر حتمي بخلاف الذي سافر إلى جهة ما ليس بلازم عليه أن يعود من حيث بدأ فإذا سافرت إلى جدة لتجارة فإن غايتك جدة تقضي تجارتك قد ترجع الى ما, جئت ما خرجت منه وقد تذهب الى بلد اخرى وهكذا اذا ذهبت الى اي مكان فان العبره عند الفقهاء هو الذهاب فقط اما في الحج فاذا كنت في مكة واحرمت بالحج لزاما عليك ان تذهب الى عرفات ثم تعود فلك انك تقطع دائرة كاملة بدايتها من مكة تطوف بمنا ومعرفة والمزدلفة ومنا وترجع الى مكة مرة اخرى فكأن مشوارك هو تمام قطر الدائرة وليس قطبها فقط وعلى هذا مشوارك محيط الدائرة وليس قطرها فقط وعلى هذا اذا نظرنا الى المسافة التي يقطعها الحاج ما بين مكة وعرفات والعودة الى مكة لوجدناها مقاربة ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر في اربعه برد والبريد اربعه فراسخ فيكون اربعه في اربعة ستة عشر فرسخة والفرسخ ثلاثة اميال فتكون ثمانية واربعين ميلا والميل في العرف الحاضر تقريبا كيلو ونصف فتكون حوالي اثنين وسبعين كيلو بالعرف الحاضر وهذا ما يصدق مع قول ابن عباس مكة وجدة لأن جدة إلى مكة سبعين كيلو أي على وضعها السابق قبل امتداد البناء عشرات الكيلوات في هذا الوقت وعلى هذا فالجمهور على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة أربعة برد مكة جدة مكة عسفان مكة الطائف وإذا جئنا إلى المسافة من مكة إلى عرفات والعودة معروف ان عرفات واحد 21 كيلو وفي العودة يكون 42 كيلو فهذه مقاربة الى عموم ما لو كان الانسان مسافرا الى مرحلتين او يوما وليلا او غير ذلك ثم اذا نظرنا الى سفره صلى الله عليه وسلم هل انشأ السفر من مكة نقول لا انما انشاه من المدينة اذا هو في طريقه وفي سفره ولم يزل مسافرا له حكم المسافر بقي الكلام على أهل مكة إذا حجوا مع رسول الله وأهل منا إن سكنت وحجوا مع الإمام المسلمين هل يتمون الصلاة أو يقصرونها الجمهور على أن الراجح في هذه المسألة أنهم تبع للإمام يقصرون صلاتهم ونقلوا عن عمر أقوال وليس المجال يتسع إلى أكثر من هذا التفصيل يهمنا ما ذهب إليه الجمهور أن جميع الحجاج تبع لأمير الحج فإنهم يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفات ويجمعون في المزدلفة أما العودة من منا فعلى ما سيأتي إن شاء الله